بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أقلده كلا لينبذن في الحطمة وما أذراك ما الحطمة نار الذي تبطلع على الافئده انها عليهم مؤصدا في عمد ممددا